من منا من لم يشتق لرؤيه النبي صلى الله عليه وسلم من منا لو جالس النبي صلى الله عليه وسلم كان بالفعل سينسى نفسه وينسى ما حوله من منا من لم يمني نفسه يوما برؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيه اصحابه لماذا مع شده هذه المحبه وشده هذا الشوق لماذا لا نرى انفسنا مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الامام القاضي عياض ان من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون للانسان محبه لسُنته ومعرفه بها واهتمام بها هذه من واجبات النبي صلى الله عليه وسلم علينا فترى هل عندنا مثل هذه المحبه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم هل نحن بالفعل نتعامل مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذه المحبه السؤال الاهم ما هي معلوماتنا اصلا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ام اشتقت الى لقاء رسولك ان كنت مشتاقا فسنته بين يديك اما تحب رسولك ان كنت تحبه فعليك بمعرفته عليك بمعرفته ولو شيئا من هذه السنه ان المحب حقا لا يطيق بعدا اذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فعليك ان تحب سنته فاذا احببت سنته لا تطيق ابدا ان تبتعد عنها